ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات ോ അപ്പോ إِلَّا وَنَجْعُ إِلَيْهِ إِذْ تَحْصَفَ هَا في أُولِ سُّرَّةٍ في القرآن بعد الفاتحة تجد عشرات الآيات خُصِّصَت للحديث عن أهمية ذلك الأمر في حياة الأمة وفي حياة الإنسان إنه الإنفاق في سبيل الله نعم الإنفاق في كل طريق وفي ذلك يقول ربنا عز وجل عن عبد الله بن سلام إن أنه قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جفر لأيه الناس فكنت في من جاء فلما تأملت وجه علمت أن وجهه ليس بوجه الثان قال وكنت وكان أول ما سمعت منه أيها الناس أفش السلام واقع الطعام وصلوا بالليل والناس نيا تدخل الجنه بسلام وربما الفق الانسان نفقه يمنها صغيره الحبيبه فاذا جاء يوم القيامه وجدت تلك تلك الصدقه كامثال الجبال في الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بعنترة تمرة من كسب الطيب فان الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلور حتى تكون مثل الجبل ولا تعجب فانك تتقطب الى اكرم اكرمين وارحم الراحمين وفي الصحيحين من حديث علي بن حازم رضي الله عنه قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان في العاد الصحيحه الى المسلمين ان الصدقه تطفئ غضب الرب وانها تطفئ الزقينه كما تطفئ كما ينفي تطفئ النار النار وانها تطفئ عن اهلها اهل القبور فاين الذين انغمسوا في الخطئات من تلك الصدقات التي تطفئها اين الخائفون من عرم الله اين الواجعون من هذه القبور يعتصم بذلك بالصدقات اينا طالبون في فضل الله اينا مشتاقون الى الجنه الى هؤلاء جميعا اسلوب قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم كان بلال رضي الله عنه يقرا القران فمر بهذه الايه لن تنالوا الجنه حتى توفقوا مما تحبون قال ففكرت فيما اعطاني الله فما وجدت شيئا هبد الي من جاريات ربيته فقالت ثم قال هي حبه لوجه الله قال مولا كنافع ما مات العمر حتى اعتق اهل الانسان النواز واستمع ايها المدارك إلى قصة في أبي طلحة رضي الله عنه عندما سمع هذه الآية لن تنالوا الدمر حتى تنفقوا مما تهبون قال أنس كما في الصفحيحين كان أبو طلحة أكثر الأنصار كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب ماله ليه بير حاب وهو بستان أبو طلحة said in the uh... يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذلك مال رابط ذلك مال فقال المال الذي عندي كثب وأكربني فقلت وما يغنوك ادعو قومك يعني تعني فقسم بينهم فدعا قلحة قومه فقسم المال بينهم حتى لم يبق منه شيء وكان أربعمائة ألف درهم رضي الله عنه ورحمة أيها المسلمون كأني بنفوس المؤمنين أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميع منهم كأني بها قد تاقت إلى البذل والإنفاق في سبيل الله واشتاقت إلى القرب من الله وقال بالدخول في رحمته ولذا فإني أسوق لنفسي وإخواني أصنافا من مشاريع الخير ووجوها من وجوه البر وطرقا من طرق العسان فمن أعملها يا عينة الله وأشعر فيها بناء المساجد حيث تحتاج اليها على عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنه اخرجا في الصحيحين وفي روايه ابن ماجه ولو كبيت حصي قطا افذروا يا عباد الله ما من حصر قطا انها الفخره التي تحثوها القطاه الحمامه الصغيره التي تحذرها تلك القطاه لتضع فيها بيضها فلو كان المسجد بتلك الفخره او اصغر بنى الله لباليه بيتا في الجنه فما اسعد ذلك المسلم الذي وفقته الله لبناء مسجد بالاجر العظيم من الله فوالله انه لا يصلي فيه مصلي ولا يتعبد متعبد من قارب للقرآن أو عالم أو متعلم أو معتكف إلا كان له من أجله نصير فأين الطالبون فضل رب العالمين ويا عبد الله يا موسع الله لك في بزك ابني مسجداً لوالدك لوالدتك لجدك لأخيك لصديقك ممن سبقونا بالإيمان فان اجره ينال فان اجره ذلك المسجد ينال الميت وينال من بناه لك بفجاه الله والله ذو الفضل العظيم ومن اعمال ومن اعظم اعمال البر نشر العلم النافع عن طريق طباعه الكتب او شرائها وتوزيعها او توزيع المواد السمعيه النافعه المشتمله على التلاوات القرانيه والدروس العلميه والدعوه الى الله حتى نجد التعافي في احد البلاد يقول كنا في جاهليه وبدع وضلال حتى وجع الحجاج من مكه ومعهم كتب فيها العقيده الصائحه الصريحه فقراناها وصلحت عقائدها الاسلاميه التي تنشئ الاسلام وتنشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الكافر وتعلم الجاهل وتهدي الضال وتذكر الغافل ينتفع بها الملايين علما وهدا وصلاحا فهدي لمن وفق لذلك من اخبياء المسلمين هدي الله ما يفتح الله على يديه من خير والعلم والايمان ويا خساره من جمع او ان كانت القنوات التلفزيونيه تحتاج الى مال كثير فان القنوات الاذاعيه هي اسهل منها واقرب ومن اعمال البر يا عباد الله السعي في فكاك المساجين ممن سجنوا في ديون لا يستطيعون لها سداد فاهلئ هم المعسرون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نسأله أي رجيه الله من قرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يطعن ولا قد رايت بعضهم سجين اشقر في 5000 او 10000 او نحوها حرم منهم الوالدان وبكى وبتا وباته الزوجه والولدان والله وحده المستعان اما رعايه اسرهم فمطلب اخر عظيم فكثير منهم مروجونا تستحب لهم الصدقه وتحل لهم الزكاه سواء كان ذلك بمعرفه شخصيه او عن طريق اللجان الحكوميه الوطنيه فان في ذلك خيرا وبرقا كبيرا هذه هي عباد الله انواع من طرق الخير ووجوه الانسان اكتفيت بها حذر الاطاله والا فالانواع كثيره جدا ويكفي من القيلات ما حاق بالعرق ايها المسلمون لا يقول الا أن قائل انا غير مستطيع الا ان يكون قطير مهنما ان لم يكن كذلك فلينفق حسب حسب استطاعته ولو بشيء يسير بين الجيد والهين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويضعون الطعام على حبه مسكينا و يوم انما تعذبكم لوجه الله لا نذير منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاه الله شرف تارك اليوم ولقاه نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على النعيم اللهم اتعنى منهم يا رب العالمين اللهم اسلقنا في نظامهم اللهم اتعنى من خاصتهم اللهم اتعنى من المقبولين المرحومين الموفقين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم تستغفروه إنه هو الوفر الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها المسلمون فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه اسال الله عز وجل ان يجعلنا من اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا أسألك أن تجعلنا من أتباه وأن تجعلنا من من يحرى بشفاعته ويرزق يوم ويرزق في الجنة بجيرته يا رب العالمين عباد الله صلوا وسلموا على حبيبكم محمد بن عبد الله فإذا من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عشر ومن صلى عليه فقد امتثل أكبر الله واستجاب بموعظة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلمان اللهم صل عليه وارض عن أصحابه وعمنا معهم بخيرك وإنسانك وجودك وامتنانك وعفوك وإضوارك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا في مقابنا هذا النبي اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها سرها وعالنيتها اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا كبيرا وانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا اغفرت من عندك وحن علينا انك انت الغفور الرحيم اغفر فينا اهالينا وامهاتنا واحبابنا ومشايخنا ومن له حق علينا اغفر لنا يا رب يا من حكم مواجنا الله يطفي له رحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم الله يغفر لنا ويرحمنا ويرحم مواجنا يوم العادين ابنته ارحم الراهبين وصير الغافرين يا ذا الجلال والاكرام اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم هذل الشرك والمشكين اللهم ربنا نسالك ان تصلح احوال المسلمين في كل مكان في احوال المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اننا نسالك في هذا المقام الكريم ان تعز دينك واولياءك والمجاهدين في سبيلك يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله وعلى اله